إ ن تعذبهم ف إ ن ه م عبادك و إ ن ت و ف ر لهم ف إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم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 ا ل ل ملك ل ه ا س م ا و الله ت و ا أ ر ض الحسنى